الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ما بعده قبل أن ندخل في الباب الجديد باب بيع الأصول والثمار كنا توقفنا عند مسألة في السابق وهي قوله وأرخص في بيع العراية فيما دون خمسة أوسق أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطابا أرخص في بيع العراية أرخص هذه رخصة من شيء محرم عندنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الرطب بالتمر الرطب البلح الذي لم ييبس والتمر البلح اليابس هنا في العراية سيباع الرطب بالتمر إذن هذه رخصة ما العراية؟ الحنابلة باختصار نقول تصورهم أو نقول ما هي صورة العراية عند الحنابلة لأن هناك العراية في الحقيقة لها صور عديدة ولكن عموما نحن سنكتفي بما هنا حتى لا نتشتت العراية صورتها كالآتي أناس فقراء محاويج يريدون أن يأكلوا رطبا ليتفكهوا به هؤلاء فقراء يأخذون الزكاة مثلا والزكاة لابد أن تخرج يابسه لكي تدخر فهم يأخذون التمر الذي يبس الصلب الشديد فيأكلون منه طيلة العام فلما أت العام الجديد والأسجار فيها الرطب يريدون الرطب لكنهم فقراء ليس معهم نقد يشترون به معهم التمر فيعطون التمر لأصحاب البساتين يشترون به الرطب الأصل أن بيع الرطب بالتمر ماذا؟ محرم ولكن هذه رخصة لحاجة هؤلاء والنبي صلى الله عليه وسلم رخص في الوسقي والوسقين والثلاثة والأربعة إذن لا يصل إلى خمسة أوسق لأن خمسة أوسق هذا نصاب زكاة فلو كان معهم نصاب زكاة إذن هم أغنياء جدا فكيف نقول أنهم محاويج واضح؟ هذه صورته عندهم لا نريد أن نتشعب المهم أن نفهم الآن أن العراية رطب على الشجر يباع بتمر على الأرض الآن الرطب والتمر جنس واحد فلا بد من توافري كم شرط اثنين, إثنين. إثنين. او من توافري اثنين مثلا بمثل يدا بيد مثلا بمثل هذه النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نجتهد في تحقيقها فرخص في بيع العراية بخرصها تمر ما معنى بخرصها؟ أن يأتي أهل الخبرة وينظروا ماذا ستشتري يقول أشتري ثمرة هذه النخلة وهذه وهذه فيأتي الرجل فيقول هذه عندما تيبس سيخرج منها كذا يخرص أي يخمن ويقدر واضح إذا الفقير يأتي بالتمر على حسب ما قدره الخالص فيقول مثلا هذه عندما ستأتي بتسعين صاع تأتي بكذا إذن هو الآن سيعطي مائة صاع مثلا قد ستأتي بمائة صاع سيعطي مائة صاع أو تسعين صاع كما قال حسب إذن هذا اجتهاد لتحقيق مثلا وإن كان هو هنا جهل بالتساوي لكن عفيا عنه هذه رخصة لا نتعداها تمام تفهمون ولا لا بقيت هذا يسير جدا الفقير يسلم التمر لصاحب النخل وصاحب النخل يترك له الأشجار إذن قبض كل شيء بحسبه قبض التمر الذي في الأرض أن يحوزه من البائع هذا تمام صاحب الأشجار صاحب النخل وقبض الذي على الشجر بالتخلية يتركه الرجل منه يترك الشجر لديه يعني وقد خلى بينه وبينها فإن إذن قبض كل شيء بحسب هذا المعروف ما ينقل قبضه نقله وما لا ينقل قبضه التخلي يعني أني أنا لو اشتريت دارا لا يمكن أن أنقلها ولكن أغبضها بأن يخلي بيني وبينها صاحبها يتركها لي يعطيني مفتاحها هذا واضح ولا لا نقرأ إذن أنا اختصرت جدا حتى لا نتوسع قال وأرخص في بي العراية في مدون خمسة أو سق أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا طبعا هناك صور أخرى يعني بعض العلماء يقولون أن العراية هذه صورة يعني رجل أعرى أعطى للفقراء واضح يعني النخلة أو شيء تبرع بها له، فثم تضجر من دخوله كل حين كل حين أيها الفقير ماذا تريد أريد أن أتابع النخلة وماذا سأريد أريد واضح، فيقول له أنت انظر كم ستعطيك تمرا وتعطيك الآن إياه بدلا من أن تتعب نفسك طيلة طيلة الوقت وتظل تدخل وتخرج، فهذه صورة أخرى للعر يعني للعرية. عند بعض أهل العلم ولكن منعا للتشتيت قد اكتفيت بالإيه؟ بالأولى التي ذكرتها حتى تفهموا ما معنى العرايا نعم يقول باب بيع الأصول والثمار إذا هذا الباب سندرس فيه الأول بيع، الأول ندرس فيه بيع الأصول والثاني ندرس فيه بيع الثمار الأصول جمع أصل والأصل ما يبنى عليه غيره أو ما يتبعه غيره وأنا أحب أن أقول هنا ما يتبعه غيره إذن هنا في هذا الدرس سيبين لي أصول يتبعها غيرها هو يختصر جدا جدا جدا الأصول في كتب الفقه المراد بها ثلاثة أشياء هو هنا ذكر شيئين الأصول بيع الأصول طبعا المراد ببيع الأصول ثلاثة أصول الأرض الدار الشجر فالارض أصله يدبعه فروع يعني في أعلىها يزرع أشياء وفي باطنها يوجد معادن وأشياء وقد يبنى فوقها دار هذا واضح ولا لا؟ الدار بناء يبنى وو يدبعه جدران وأبواب وأرض في الأسفل والشجر أصل يتبعه ساق وفروع وأوراق وثمار واضح هو بدأ بالنخل والش النخل أحد أنواع الشجر في الحقيقة فالنخل أصل الفرع المراد بالأساس وأهم يعني الفرع الذي فيه الكلام كله الثمار هل إذا بيعت الشجرة لمن تكون الثمرة هل أنا بعت الشجرة نفسها طبعا هناك لو بدت يعني لو بدت صلاح سأبيع الثمار واضح يعني لا يجوز أن أبيع, أبيع الثمار ثمار البستان قبل بدوي واضح نحن أن عين أبيع بستانا واضح مستاني أنا هنا ليست هذه المسألة المسألة الآن أنني أبيع الشجرة فقط ولم أبيعها ثم اختلفت أنا والمشتري على الثمرة لمن الثمرة هنا سنبين أن النبي صلى الله عليه وسلم حسمها فقال من باع ناخلا قد أبّرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع. إذن سنسأل ونقول هل المشتري اشترت الثمرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع ناخلا قد أبّرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع المشتري من عموما لا أريد أن أكتب الحديث لأنه لابد أنه هو ذكره هنا فخلاص نقرأ سويا عشان بس أنا أوفر الوقت رويا النبي صلى الله عليه وسلم طبعا رويا لا يقصد أنه ضعيف هذه صيغة تمريض عند أهل الحديث ولكن هو يريد اختصار السند فقط الحديث كله صحيح أصلا واضح هذا الحديث يعني هذا في الصحيح رؤي عن النبي صلى الله, صلى الله عليه وسلم أنه قال من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع من هو المبتاع المشتري فإذا هنا صار لو أن المشتري اشترطها يبقى هي له إلا ما يشترطها سنسأل هل بعت النخلة بعد التلقيح أم قبلها التلقية لو باعها بعد التلقيح إذا هي للبائع لو قبل التلقيح إذن هي للمشتري, للمشتري. وانتعلم من بعد أن أبرت فثمرتها للبائع هذا المنطوق مفهوم مخالفة إذن قبل التلقيح للمشتري. للمشتري هذا واضح ولا لا بالقياس الشجر إذا بيع شجر غير النخل وله ثمر ظاهر إذن لو الثمر ظاهرة ستكون لمن للبائع ولو أنها لم تظهر وظهرت بعد البيع ستكون لمن؟ للمشترك لماذا قال هذا؟ لأن في النخل التلقيح يفعله الإنسان بيده يأخذ من نخل الذكر للإ للأنثة أما مثلا في الأشياء الأخرى فالتلقيح يتم بين الذكر والأنثة عن طريق الحشرات والرياح والمياه لو أنها نبذت مياه فهذا لا يمكن ضبطه بما نعرفه ها قال بظهوري ها الثمرة طبعا هذا يختلف من شيء لآخر ظهور الثمرة وهناك نباتات يعني تخرج من الكم أكمام فإن تفتتح تفهم هذا ولا لا وكذا إذن هذا بمنزلة التأبير إذن التأبير أصل سيقاسه عليه في الأزجار كلها يبقى التأبير في النص سيقاس طبعا هذا اختصار شديد ولكن يعني لا نريد أن نزيد نحف تحول الكتاب لكتاب ضخم وقد يعني أنا كنت شرحت هذا في كتاب العمدة مرة بتوسع ولكن هذا يعني أظنه الأول أن نفعل ما نفعله الآن الأرض هذه أصل هو لن يتكلم كثيرا لأن الأرض أصل يتبعه روح عديدة جدا هو تكلم في أشياء بسيطة سنتكلم فيها الآن نقرأها ونشرحها إن شاء الله هيا بنا قال روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرته للباع إلا أن يشترط المبتاع وكذلك بيع الشجر إذا كان ثمره باديا واضح فإذا باع الأرض إذا انتهى من الأصل إلى هذا ثلاثة أصول صح الأرض والدر والشجر بدأ بالشجر صحيح ولا لا؟, لا وبدأ بالنخل بالذات لأن فيه الحديث الذي يخاص عليه باقي الشجر ثم ذكر الأرض فقال فينباع الأرض وفيها زرع لا يحصد إلا مرة هذه الصورة الأولى واضح طبعا هناك, صور يعني هناك فروع أخرى فيها كلام ولكن هو تكلم في النهاية عن أرض فيها زرع لم يتكلم عن أرض فيها أشجار واضح تفهمون هذا ولا لا يعني فيها شجر فيها غراس يعني يعني أرض فيها غراس فيها نخل فيها أشجار بطقال أشجار تفاح هلamy يتكلم عن هذا مطلقا هو اختصر جدا هذا جيد في هذه المرحلة ولكن يعني في المراحل الأخرى نأخذ هذا بالتفصيل إن شاء الله قال فإن بعد الأرض وفيها زرع إذا الزرع إذن هذا ليس غراس هذا زرع يزرع ويحصد صحيح قال لا يحصد إلا مرة إذا سيتكلم عن نوعين من الزروع زرع يحصد مرة وزرع يحصد مرات قال وفيها زرع لا يحصد إلا مرة فهو للبائع ما مثال الزرع الذي لا يحصد إلا مرة القمح الشعير الأرز هذه الأشياء تحصدها مرة قال زرع لا يحصد إلا مرة فهو للبائع ما لم يشترطه المبتاع لن علمنا من حديث النخل أن الشرطة يقدم الشرطة ولذلك هذا الذي في الكتب أننا نسألهم أببرت أم لم تؤبر هذا إن لم يتفقوا لكن إن اشترطوا فالأمر خلاص وإن كان يجز مرة بعد أخرى تعرفون هذا يعني هذا نجزه ثم يخرج هذا كالرطبة التي تسمى في مصر البرسيم مثلا أو البقول كالجرجير وهذه الأشياء فهذه الأشياء تجز ثم وهنا لو باع الأرض وقلنا تجز سيظل البائحة وهذا لا آخر صحيح يعني يظل مدة خاصة في البرسيم الذي أو الرطبة التي تبقى في الأرض سنين وهذا غير الزرع لماذا لأن الزرع الذي لا يحصد إلا مرة هذا غير الزرع الذي لا يحصد إلا مرة الزرع الذي لا يحصد إلا مرة هذا له نهاية بعدها لا يترك وإلا سيتلف لكن هذا لا إشكال هو باخل واضح ولذلك قال هنا إن كان يجز مرارا أنظر قال إن كان يجز مرة بعد أخرى فالأصول للمشتري والجزة الظاهرة عند البيع البائع يعني البائع يأخذ الموجود لا نقول انتظر حتى تكبر انتظر طالما انتظر ستبقى صحيح ولا فهذه لا حد لها لا نهاية لها ولذلك الموجود الآن يجزها البائع وانتهى ما له في الأرض يعني لم يعد له في الأرض شيء إذن الآن تكلم عن الأرض هذا ذكر حالة فقط إما أن يكون فيها زرع يحصد مرة أو زرع يحصد مرة بعد أخرى فإن كان يحصد مرة إذن يترك إلى وقتي طبعا هو قال فهو للبائع نكتب فوقها يترك إلى وقت الحصاد يعني لو كان الآن لا يصلح حصاده لابد وأنها يبقى وإلا لو حصدناه وهو لا يصلح حصاده فهذا إتلاف للمال واضح؟ قال وإن كان يجزدوا مرة بعد أخرى فالأصول للمشتري تفهمون هذا إذ الأصول إذن الجذر بما قال والجزة الظاهرة عند البيع. للباية. إذن البائع يجزه ويكون الأصل طيب قال رحمه الله فصل في حكم بيع الثمار وصلاحها إذن هذا الفصل سيتكلم عن شيئين ما حكم بيع الثمار وبما يعلم صلاح الثمار قال نها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمارة حتى يبدو صلاحها ولو باء الثمارة بعد بلو صلاحها على الترك إلى الجزاذ جاذ على الترك إلى الجزاذ جازة فإن أصابتها جائحة راجعة على البائعي هذا في شيء كثير يعني أنا أيضاً أريد أن ألخص لأن هنا في مسائل كثير جدا جدا في باب باء الثمار هذا يعني لو ذكرنا لكن عموما باء الثمر إما أن يكون قبل بدوث الصلاح أو بعده بدوث الصلاح متى نهي عنه قبل البدو أم بعد البدو إذن بعد البدو هل هناك نحن إذن يبيعها كيفما شاء واضح ولا لا يعني الله مستعان معا اليوم الثمر إما قبلة الصلاح وإما بعدة الصلاح قبل الصلاح إما مع الأصل هو الأمر واسع سبحان الله أنا لا أريد حتى لن أذكر كل شيء وإما مفردة وبعد الصلاح ما تكلم طبعا هو أوسع من هذا أصلا ولكن يعني على الأقل يكون جزء جيد معنا إذا بيع الثمر قبل الصلاح له حالتان إما مع الأصل أو مع الأصل فلا ريب في جوازه مثاله بعتك نخلي بما عليه من ثمر معانا الثمر لما يبدوها ولكن هنا يقول العلماء يغتفر هذه قاعدة في التبعية ما لا يغتفر في الاستقلال فهمتم بشيئا؟ يعني الآن لو, بيع لو أتى ليشتري الثمر وحده لا يجوز طالما أنه لم يبدو لكن هنا سيشتري النخل وعليها الثمر لم يبدو ها يعني نخل وعليه الثمر لم يبدو صراحها تفهمون ولا؟ هذه تابعة للنخل المشترى بالأساس هو الشجر فالثمر إيه؟ ها تابعة فيغتفى في التبعية عندما يغتفى في الاستقلال عندما يشتري ثمرة وحدها لم تبدو لا يصح مثل آخر الحمل لو أن هناك حيوانا وهو يشتري هذا الحيوان تمام فلو أن هو يريد أن يشتري الحمل فقط هذا لا يصح هذا مجهول، لكن لو يشتري أريد أن, أن يشتري حيوانا بما بم... وهذا وهذا الحيوان حامل تفهمون هذا؟ يعني حيوان عشرة تفهمون ولا؟ إذا يجوز يجوز؟ طب والحمل المجهول لا هذا تابع وليس هي يبقى أو ليس مستقلة يبقى يغتفر في التبعية ما لا يغتفر في الاستقلال مرة أخرى طيب؟ إذا هذه لا إشكال فيها وتعمدت أن أقولها حتى تفهموا هذا. أن تباع مفرد. مفردة ومفردة لها حالتان أو ثلاثة. والله مستعان إما أن تكون بشرط القطع فهذا جائز عند عامة العلماء أو بشرط التبقية أو مطلقا عندي كم صورة إذن الآن سلاسة لكي نفهم أنا لا موسع فقط فقط وضحت الأمر يعني مفردة إذا لم اشترى الثمر فقط واضح وهي لم يبدو إما بشرط القطع فهذا يجوز عند عامة العلماء يعني قال أنا أعلم أنه لم يبدو صلاح ولكن سأقطع الآن لأصنع منه علفا أو شيئا إذن لا مشكلة هو النبي صلى الله عليه وسلم نهى باقي الثمر قبل بدو الصلاح لأننا لا ندري هل ستج يعني هل يعني سيأتي شيء فتسقط أم ستكمل لا ندري الفلوس لا ندري المال الذي دفع النقود هذه يعني لو حدث شيء فالرجل دفع شيء دفع ماله فيله شيء يعني أحيانا الثبر لا يبدو الصلاح فيأتي سقية أو يأتي جائحة من السماء أو يأتي رياح فتتلف لكن هذا لن ينتظر سعيد سيقطع, سيقطع إذن الآن ليس هناك احتمال أن يكون دفع مالا ولا يأخذ شيئا طيب بقيت كم ها إما مطلقا إما بشرطي التبقي. التبقية ما معنى التبقية أن يقول اشتريت هذا الثمر هذا الثمار ولن أحصدها أو لن أجمعها إلا بعد أن يبدو إذا بشرط أن يبقيها لوقت ذلك ومطلقا اشترها وسكت لم يقل هل سيبقيها أم لا يبقيها هذه وتلك البيع لا يصح لأن الحديث نعم باية حتى يبدو إيه؟ استثنينا فقط شرط القات لأنه انتفت فيه العلة التي من أجلها نهى النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاح يجوز, إيه؟ يجوز بشرط التبقيه أي الترك يجوز أن يبيع بشرط القضاء كما يريد أن يبيع لأن النهي قد زال جيد طيب نقرأ إن شاء الله حتى ننتهي من هذا قال فصل في حكم بيع الثمار وصلاحها نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمارة حتى يبدو صلاحها ولو باية الثمارة بعد بدو صلاحها على الترك ما هو الترك؟ التبقية إلى الجزاز إلى الجذاذ جاز ما الجذاذ؟ الحصار الجذاذ والجذاذ والجذاذ لا إشكال فإن أصابتها جائحة رجع على البائع يعني الآن واشتراها بعدها بدو الصلاح ولكن فارق بين بدو الصلاح وكمال الصلاح يعني هي الآن لا تصلح لأن تجذ ولكن بدها صلاحها والأصل أنها أمنة الجائحة وأمنة العاهة ولكن سبحان الله رغم هذا ربما تأتيها جائحة فلذلك لو أصابته الجائحة رجع على الباع لماذا قال عليه الصلاة والسلام الدليل واضح لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لو بعت من أخيك ثمرا لو بعت من أي لو بعت له واضح فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا أتأخذ مال أخيك بغير حق هذا التعليل تأخذ مال أخيك بغير حق واضح يؤكد أنها لو بيعت بشرط القطع جاز لأنه يأخذ مال أخيه بحق مقابل شيء موجود ولا لا موجود سيقطع الآن عقصة في سورة إذا ما باع قبل بدوي الصلاح إذن الآن النبي عليه الصلاة والسلام بين أنك حتى لو بعت طبعا لو بعت الثمر ستباع لو بعته من أخيك ثمرا متى سيبيع بعد ودوس صلاح وليس قبل لأن قبل أصلا نهيه يعني إذا هذا حديث أصلا فيما هو إيه بعد بس أنا أنا فقط استنبط فائدة من ما يعني أن أنه في الحقيقة عن بيع الثمر قبل ودوس صلحيها أيضا لهذا لأنها في الغالب أصلا يعني انتبهوا معي والكلام سبحان الله نريد أن نختصر الكلام يأتي رغمًا عنا يعني انتبهوا معي الآن نهي عن البيع قبل بدوث الصلاح لأن احتمال الجائحة غالب يعني على الأقل الأمر مساوي قد تحدث له وقد ولذلك نهي عن ذلك نهي عن البيع لأن هذا فيه مغامرة واضح أما بعد بدوث الصلاح فالغالب السلمة ولكن لو أتت جائحة فإذن رجع إلى الأصل أنه بما تأخذ ملاخيك به بغير حق إذن الآن علمنا أن النهي عن قبل عن البيع قبل بدوث الصلاح إنما هو ل الغرر الذي يحدث والجهالة ولا ندري هل يوجد المحصول وهل سيكون كثيرا أم لا يوجد طيب قال لو, لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته وجهه فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا أتأخذ مال أخيك بغير حق وهذا أصلا الحديث لو بعته إذن سيباع بيعا شرعيا إذن سيباع بعد البدوء أم قبله ها بعد البدو صح ورغم هذا أصابته جائحة إذن لابد أن يرجع المال فالبائع لابد أن يرجع ما أخذه لمن ويرجع يرجع المشترع الباع بما دفع فيعيد البائع إليه ما أخذه منه قال وصلاح ما هذا صلاح إذن الآن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى يبدو صلاحة. صلاحة. قال وصلاح ثمر النخل أن يحمر أو يصفر هو النبي صلى الله عليه وسلم قال تحمار في بعض الوقت أو تصفار يعني ليس الحمر التام ولا الصفوة ولكن البدايات لأن انظر للحديث حتى يبدو وليس حتى يتم صلاحه هذه البدايات والعنب أن يتموه أي يجري فيه الماء وسائر الثمر أن يبدو وأنظر إلى البدايات يبدو فيه النضج ويطيب أكله يعني بدأ يمكن أنها يأكل قال باب الخيار يعني نجعل إن شاء الله في المرة القادمة أقول كله هذا والصغفر الله ليه